الدرس الثالث. الأماكن الهامة في تركيا. واحد. استمع للعبارات الآتية وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. قصر توب قابي. مضيق البسفور. مسجد ألو. الآثار المقدسة. بحيرة الأسماك المجلس الوطني التركي الكبير